صل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد وعلى أ ص ح ا ب سيدنا محمد وعلى أ م ص ا ر سيدنا محمد وعلى أ ز و ا ج سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله أ ك ب ر لا اله الا الله أكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر و إ ل ه الحمد الله أ ك ب ر كبيرا والحمد لله كثيرا وسفحات